الحمد لله الحمد لله البر الوجود وحسب التائذين وغاصة اليدين بالجود له الحمد للأجتماء ومن الأرض وعلى انتباه سمع الوجود وعلى آله وعطرفه السليمة والقيم المستقيمة وعلى من استنى بهداهم واختفى آثارهم إلى يوم الدين والجزاء أما بعد إخوتي رسول الله والله العظيم إني لأقول لكم ما أقول وأنا يقين أن لي أحبكم في الله جميعا وحينما أكون أحبكم في الله جميعا لا أعني بها نفاقا والله يشهد أن قلبي خالي من الحق والنفاق ولست أزكي نفسي ولا أحدا عما ربي فلو كانت للذنوب رائحة لما تزاور بعضنا ولا لمس بعضنا بعض أقول ما أقول والأسى يعتصر قلوبنا جميعا حينما تنتهك الأصول الحرمية للإسلام شوفوا بقالوز بقالوز موت الرجل الذي سمعنا عنه وحينما تنتهك, تنتهك هذه الشريعه الغراء من قبل المحسدين ومن قبل المغرضين ومن قبل المنحرفين اننا حينما نتكلم ببياقه لا يعد ذلك من جبنا ولا خوفا ولكن نتكلم وفق الشرع ووفق ما علمنا اياه حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم منذ ثلاثه ايام او اربعه اشتغل العالم بما يسمى باليوم العالمي للمرأة <تصفيق> ونحن من جهتنا كمسلمين أيها الإخوة نكن لهذه المرأة أيضا الاحترام والتكريم والتقدير لماذا إنني حينما أكرم المرءة أكرم فيها أمي حينما أكرم المرءة أكرم فيها أختي حينما أكرم المرءة أكرم فيها ذنيتي حينما أكرم المرأة أكرم فيها عملك حينما أكرم المرأة أكرم فيها خانت حينما أكرم المرأة أكرم فيها دوجة وإليه فهل الإكلام حقا ضد المرأة كما يأوش وماذا ينقمونه على المرأة في الإسلام أين مواصم الظلم في الإسلام أين المكان الذي تقولون أن الإسلام لم يكرم فيه المرأة سنمين لكم بحول الله فضارك وتعالى المرأة بين الإسلام والجاهلية وحينما أقصد بالجاهلية أقصد بها زالية كل الأطور الزالية الأولى والوصفة وزالية مقرن الواحد العشرين الحق أن هذه المرأة عانى معاناة كثيرة لا ننكر ذلك لن كانت ضحية كل نظام في الدنيا لأثرها وحفرة كل زمان صفحات من الحرمان ذاقتها ومنابع الأحزان ذاقتها ظلمت ظرماً وظلمت هظماً لم تشهد البشرية مثله أو مثله أبداً وإن من صفحات العار على البشرية أيها الإخوة أن تعامل المرأة على أنها ليست من البشرات فهذه الجسام قال إن المرأة ليست من المشارك لن تمر حضارة من الحضارات الغابرة إلا وتقت هذه الأرأة ألوان العذاب وأصناق الظن والصحف فعند الإغريق ماذا قالوا عنها؟ قال عنها الإغريق إن المرأة شجرة تسموما وقال هي رسل من عبد الشيطان وقال إنها تباء كأي سلعة في المتاع وماذا الرومان في المرأة؟ قالوا عنها ليس لها روح وكان من صور عذابها أن يصدى عليها البيت عند الرومان البيت الحار الأقف وتزحر للخلول حتى تبوت إذا اقترفت عرض وعند الصينيين قالوا عنها إنها مياه مؤلمة ترئل السعادة وللصيني الحق في أن يسئل زوجته حية وإذا مات حق لأهله أن يلتوه فيها إذا مات الصيني ورثه أهلهم ورثوا المرأة كما ترتوه البديمة وعند الهنود أنا أبين لكم هذه الصفحة سوداء لتقارنوا بين الجزاء وبين من يستعون أنهم أكراد المرأة وعند الهنود قالوا عنها ليس النوت والجحيم والسوم والأساء والله أسوأ من المرأة بل وليس للمرأة الحق عند المرأة ولن بعض المرأة إلى حق الآن يمارسونها من الحقوق وعند المرأة أبعو الزواج من المحرمات جميعا دون السكاء فأبعو لعضر أن يتزوج أمة وأن يتزوج أختة وأن يتزوج بنتة أقول أن يفتل بها وليس هذا الزواج ويجوز للفارث أن يحكم على زوجته في المرض وعند اليهود قالوا عنها إن المرأة لعنى لأنها سبب الغوائي ونهزة في هذه حيوها ويجوز لأبيها أن يبيعها كيما يشاء وعند النصارى عقد الفرنسيون في القرن الثالث مؤتمرا من البحث قائدين هل تعد المرأة إنساناً أم غير إنسان وهل لها روح أم ليس لها روح وإذا كانت لها روح فهل هي روح حيوانية أم روح إنسانية وإذا كانت روحاً إنسانية فهل هي على مستوى روح الرجل أم أجمع من الرجل وأخيراً قررت مغتبر أنها إنسان ولكنها خلقت بخذفة الرفضل فحسب هذا ما قال الفرسل وأثرت برطمان الإنجليز قراراً في عطر عمر الثامن من الإنجليز يحضر أن يمنع أو على المرأة أن تقرأ أسباب العهد الجديد الإنجليز المحرض عنده لماذا؟ لأنها تعتبر نجتاً في عمر الإنجليز نجتت في الحي الحي وعند العرب قبل الإسلام تبغض المرأة عندهم بغض الموت بل يؤذي الحال إلى وقفها ودفنها حية أو قفها في ذكر بصورة تجيب القلوب الميتة ثم جاءت رحمة الله المهداة إلى بشرية جميعا بصفات غيرت وجهة تاريخ القبيح لتخلص حياة لم تأحدها البشرية حضارة هكذا لا ل intest HS يقول الز accordingly يقول ولهن مثل الذي علي الإن بالمعروف جاء الإسلام يقول وعاطي رؤون أزالي جاء الإسلام يقول فلا قعضرهن جاء الإسلام ليقول ومسعوا على الموت قد موتح قدره وعلى المكسر قدر. وجاء الاسلام ليقول اتلوهن للحيث سكنتم يموت بكم. وجاء الاسلام ليقول ولا تضاغوهن لتطيقوا عليه. وجاء الاسلام ليقول فآتوهن هدورهنة طريبة. وجاء الاسلام ليقول ومن نصيب من بركه الوالدان ولقربوه وجاء الاسلام يقول ومن النساء نصيبهم مكتسبن وجاء الاسلام ليقول واسوهم من مال الله الذي آتاكم وجاء الاسلام ليقول وانكرثاث لهم وجاء الاسلام يقول هؤلاء بنات هن أظهر لكم وجاء الإسلام ليقول فلا تبعوا عليهن سبيلا وجاء الإسلام ليقول لا يحل لكم أن تريدوا النساء تره وجاء الإسلام ليقول ولا فعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن وجاء الإسلام ليقول فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحتان وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم ليغين لنا مسانة مرحى فسئل صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليه قال عائشة وكان يغزى صلى الله عليه وسلم بالهدية فيقول اذهبوا بها إلى كلانا فإنها كانت صديقة خديجة وهو الخائل صلى الله عليه وسلم يستوصوا بالنساء خيرا وهو الخائل صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن المؤمنة ان كيهم منها خلقا رضيا منها خلقاهم آخر وهو الخائر صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال أي في وهو الخائر صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله وهو الخائر صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكشوتهن بالمعروف اقتباسا من الآية وهو الخائر صلى الله عليه وسلم أعظمها أجر من الجنار الذي تنفقه على أهلك يعني الأعظم الصدق وهو الحائل صلى الله عليه وسلم من تعادة بآدم المرأة الصالحة ومن قوله صلى الله عليه وسلم من يوم المرأة تبكيرها ببنت ومن هدمه صلى الله عليه وسلم عن عائشة قالت كنت أختتل أنا ورسول الله أذن بإله واحد فلن يعتبرها نجيفة ومن إشكاة لي الله عليه وسلم أن امرأة قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت زوجي قالت صل علي وعلى زوجي المختبط الحديد الأخير حينما حدمته عن زوجي كذا وكذا قال صل عليه وعلى زوجي لا أجل فقال صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وعلى زوجي هناك الكثير الكثير من الأجلة والبراهين على أن الإسلام هو المحرر الحقيقي لعفوذية المرأة وحتى يعلم هذا الأمر بصورة أوضح سنبين بحول الله تضارث وتعالى حفظ حقوق المرأة في الإسلام وهي جنين في بطن أمها إلى أن تنجب قبرها من؟ وهي جنين بطن أمها الى ان تموت فتحمل الى قبرها و الى نبوة الاخيرة حفظ الاسلام حق المرأة و هي في ضبط امها فان ثلقت امها وهي حامل بها اوجب الاسلام على الاب ان ينفق على الام فترة الحمل بها و فترة الرباع و ان حمل في الآية القرآنية فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن وتتأجي الآية أخرى تبين أحقية الرضاق أيها إذا عراجت حسب الإسلام حق المرأة بحيث لا يقام على أمها الحد حتى لا تتأثر وإي في بطل أمها ولن جاءت الغاهبية وقالت يا رسول الله طاهرني قال لها أنت أتلم حتى تضعي في المرشد حفظ الإسلام حق المرأة راضعة فلما وضعت الغانيذية الغانيذية ولدها وطلب إقامة الحج قال لها صحيح فلن في هذه البعض رعيه حساة الصنين يعني ثمتين حفظ الإسلام حق المرأة في فترة الحضانة التي تمتد إلى رضع ثمين وأوجد على الأدل نفقة عليها في هذه الفترة لعموم أدلة النفقة على الأبناء بل إن الفقهاء جميعا لن يسقط على الأبي أن نفقت على بنته ما جامت عنده لم تتزوج ولو بلغت تبعينا فما حفظ الإكلام حق البرأة في المرأة عموما صغيرة كانت أو شبيرة قال الله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما فرد وإن كانت واحدة فلها النصر وقالت أبواق ناعقة إن الإسلام ظلم المرأة في حق الإراث فأعطاها لصنا للرجل نقول صور فراث المرأة أربع وعشرون صورة الصورة التي ترف فيها المرأة لصف الرجل صورة واحدة وذا في الصور ترف المرأة مثل رجل الأم ترف مثل الهدي إذا تتاوث ولهدويه قل واحد منهما الثلث هل لا تتفاضل والأخوات يطرن عصبات ان كان في الهالك بنت او هل هناك تفاضل؟ ليس هناك تفاضل الا في صورة واحدة اذا ورث الفرع عن الاصل مباصرة للذكر مثل حق نسائين حيث الابناء لان الله قال يصيبكم الله في ابنائكم والآية الثانية للذكر مثل حق نسائين متعلقة بالابناء فقط وقد يقول قائل ان المرء الزوجة يريده نصفنا يريده الرجل دخلوا أستم متى مفاضلة المفاضلة متى تكون إذا كان معا هل الزوج يريد في زوجته وهي حية لنقول أنه وارث أفضل منها أما الزوجة ماتت إذا لماذا يريد وحده الزوج هل أمامه زوجة لنقول أنه فاضلة لا هذا خول في مقاطر المنطق لا يقول به إلا ما لا هذا الغموم حضر الإسلام حق المرأة في اختيار الزوج المناسب فليس على الأب أن يغصبها ليس على الأب أن يغصبها لكي تتزوج بمن شاء هو إلا في حالاء نادرة في الزرزة إذا فهم الأب وكان فيه الرشد أن الجنس أرادت أن تتزوج جرده لا يفضح لها إلا ليس على دينه أو ليس على خلقه لأن البعثين جمعهما معا قال إذا أتاكم من ترضون دينه وقلق معا ليس الدين فقط فقد يكون الرجل ترضى دينه مطلنا قائلا ولكن ليس له خلق وقد يؤذي هذه المرأة وإن كان متسجدا أقرض بالنبيه وفكسرها فأتقى العقل دون أن يرجع إلى الطباء إذن هناك دين وهناك خلق فالأب يريد لذنته الخير فعلاً فعلاً العرق دسار تخيروا لنطفكم فإن العرق دسار تخيروا فإن العرق دسار ولها أحقية القبول هذه الرصد إذا خطبها إذا كانت سيباً لقوله عليه الصلاة والسلام لا تنتح الأيب حتى تستأمر المرحة المطلقة التي لا تعانها زوجها إذا داء من يخطبها فلا تستأذر بإذنها حفظ الإسلام حق المرأة إن كانت ذكرا فلا تتدوج إلا بإذنها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنجح الذكر حتى تستأذر قال وإذنها صماتها حفظ الإسلام حق المرأة في صداقها وأوجب لها المهر فقال سبحانه وتعالى وآت النساء صدقاتهن نحلة حفظ, حفظ الاسلام حق المرأة مختلعة إذا بدى لها عدم الرغبة في زوجها أن تخالعه بحق طرعا بحق مقابل الفداء لقوله عليه الصلاة والسلام لليد يقبل الحديقة وطلقها جاءت الرأة إلى رصيل صلى الله وقالت هذا الرجل رأيت رجل في رأيته بين الرجال أحكرهم قامتا أجدتهم لونا كذا كذا وإني لأجد في نفسي كما لكم عليهم من عدة تعتدون حقب الإسلام حق المرأة يكيمة وجعل لها من المغامن نطيبة قال الله تبارك وتعالى واعلموا أنما غأيتم من شيء فإن لله قوته والرسول ولذ الكرة واليثامة فمية فهدة في عموم اليثامة وجعل لها من بيت المال نطيبا قال الله debatra وتعالى by... ما أسى الله على رسوله من أهل الكرة فلله وللرسول ولذ الكرة واليثامة sectركة في عموم اليثامة وجعل لها من الفكرة نطيبا وجعل لها من النسخة نطيبا حظف الإسلام حق المرأة في حياتها الإجتماعية وحفظ على سلامة صبرها ووحدة صفها مع أقاربها فحرم الجمع بينها وبين أختها حرم الجمع بينها وبين أختها بنفس القرآن وأن تجمعوا بين الأختين أي يحرم على الرجل أن يجمع مع زوجته أختها أو عملتها أو خالتها وهكذا أو من أختها أو من أخيها يحرم على الرجل أن يسمع علينا الضرأة ورقبها أو ضرأة ومنهية في مثل محاله هو لا يجوث فحافظ على هذه الوحدة حسب الإسلام حق المرأة في صيامة عرضها فحرم النظر إليها حرم أن ينظر الرجل إلى المرأة قال أهل العلم إن الله حرم النظر إلى العورة وإن لم تكن شهوة وحرم النظر إلى الشهوة وإن لم تكن عورة وحرم الإسلام الكثير من الشقوق في المرأة والقوية طويلة جثة هنا أقول هناك بعض الشهادات من الأعداء أن من أعداء الإسلام حينما شهدوا على فساب نهجه وشهدوا على الصلاح الإسلامي لأحقية المرأة في تقول إحدى الغربيات وهي قالت الله لاختلاف وخيدوا شرية الفتاة بل ارجعوا الى عصر شجاب فهذا خير لكم من ايباحية وانطلاف ومجول بروطة وامريكا هكذا تقول هذه المرأة طبعا نحن لن نوافقها جميعا بما تقول وتقول فيه الفرنسية معروفة وهي تخاطب بلات الاختلاف قال لا تأخذن من العائلة الغرفية مثالا لكل لأن عائلاتها هي الموذج لا نسلح مثالا لحتبا وقالت هذا منذ سنتين وتقول الممثلة المشهورة مرمزونه التي كتبت قبيل استحارها نصيحة لبناتج فيها تقول فيها احذاري ايتها الفتاة الميتة احذاري من كل من يخبأت في الاضوار من يأثعت رأس على هذه الارض لم أستطع أن أكون أمة إن امرأة أفضل لي في البيت الحياة العائلية الشريفة هي كل شيء إن تعادة المرأة الحقيقية في الحياة العائلية الشريفة الطهرة بل هذه الحياة عالية لا هي رمز تعادة المرأة بل رمض الإنسانية وتكون في النهاية لقد ظلم لكل الناس وأن العمل في السلمة يجعل من المرأة سبعة رخيصة تافعة مهما دالت من المجي والشفة الزعفة هذا خول مرل مروح التخولي وتقول الكاتبة اللاجفة البريطانية معروفة ايضا ان الاختلاف يألفه الرجاء ولهذا طمعت المرأة لا يخالف فتراتها وعلى قدر الاختلاف تكون كثرة اولاد الزنى هكذا تقولها بالكاتبة ولا يغفن في هذا من البلاء العظيم عن المرأة أين فيه؟ أيها الأذاك لا يهرنكم بعض درجلات تكتبها زناتكم باشتغالهن في المعامل ونحوها ونصرهن إلى ما ذكرنا فعلموهن الاتعاد عن المجال إذا دلنا الإحطاء على أن الضلاء الناتج عن الذنا يعرض ويتفاقب حيث يكبر الاختلافين بجال والمساء هل انطروا أن أكثر أولاد الزنا هم هاتهن في المشتغلات المعامل ومن الخاجبات في البلوك ومن أكثر السيداء المرخص على الرضاق للأنبار ولولا الأطباء الذين يعطون الأدوية لإسقاط أجنة فرأينا أضعاط منا ماء الآن ولقد حددت لنا الحال إلى حد من الزناء لن يكن تطوره في حتى أصلح إجال مكاطعات في بلادنا لا يقبلون الزن فلم تكن مجرد بحر هذا معروف عندهم أعني عندها أولاد من الزن فينتبع بشغرين وهذا الغاية الهبوض في المجينة فكان خاصة هذه المرأة من مراراً في الحياة هكذا تقول هذه الكثبة نحن نقول أن الإسلام يؤمن للمرأة حق العمل ولكن يؤمن لها طهارتها وعفتها لا نستغل لكن إذا استملت مع المسلمين وضع الإسلام ضوابط الآن هم ليس لهم ضوابط لذلك تقول لا نستغل المرأة إذا لم يكن عندها من لا يستغل عليها كان كل موته وحسبه لا الحق في العمل لكن عمل يناسبها بحيث لا يؤذي إلى خدش طهارتها وأنا أعلم يقينا أن جذفة الكثير من لتاء البائي يدعنا إلى إطعام أولادهما الجحلة الحلال يتعرضن لضغوط من التحرش الجنطي فلا تستطيع المرأة أن تعلن عن ذلك هذا هو الذي يستحق أجل حالة وفي ذلك تبيننا أقول قولي هذا وأصفر الله ولكم الإسلامين المساء الكبير المتعافي المنزه عن الكفل والمثل والمثال وثلاث ربي والسلام على قلب الصهور إبراف الحق وإبوع الغور وعلى آله وإفراس أصحاب الأفضل الكريمة وقيم المستقيمة وعلى من يمكن لجهده مكتفى أفراف العيوم السلام والمجاه أما بعد إخوتي أحراض رسول الله وحيث سؤال قل رجل المثال عن مظلمة على شان يدوم التصاق طرق العدد شي واحد دابا شنو قصدي انا كنت اقصد المهم اللي يحكم كلشي اللي مازال طرا كان فيك نعم خصنا دي تراقيل في ساعه في هاتفك هذا ما لكم في مهره قصه الوالد ديال ابو حميصه ورحت للساحه فقصتني بستان خارج السور البشت وهو في الساعه عقب العصر لم حسبوا يطعمه من ارض وقضمها حتى وصل بعض ماء في فاه الى ثم رماها ونفضنا في سبه وبدات يدي قد ويدتي والتي اكلت من حرز لم يأذن به صاحبه فذاه إلى البستان وبدأ يفرق باب البستان خرج إليه حارف المستان قال كان من أمري كذا وكذا قال أنا حارف المستان وليست صاحب المستان قال وعين صاحب المستان قال في المكان فلاني بعين فذهب وتكفز عناء الصقر حتى وصل إلى صاحب المستان قال له كان من أمري وكذا الآن أريد أن تسامحني قال يواليك أفعلت ذلك قال نعم قال أفحفظ حديثا نفعل صدر ما من المفل قال مفلت في أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وكذا وكذا ولكن يأتي وقد هذا وقاتل هذا وارتاب هذا وأكل مال هذا وتعرض هذا أي أخذ من حسناته وذاك من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا قرية أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم أطرحت الله فبدأ الرجل يذكر وإن تغطفه يقول أرجوك يا انا تر موطره ماشي مقطع قال مضطرع. مضطرع. مضطرع. له اسالفك بفر واحد مم. قال لي غادي نبدا اخذها عنا اذا تزوجتها او سانحك قال لي دسكمون انا اللي تصدع وانا اللي مخذوي قالنا قال ولكن أتدري ما صفاتها قال ما هي قال إنها عمياء لا ترى بكماء لا تتكلم صماء لا تسمع ومقعدة لا تمشي فالصف في يده وذار تدام عليه وهو يعلم أنها لم تسمع ولم ترجع عليه لأنها صماء بكماش لماذا قال السلام عليكم؟ لأن الملائكة هاتون فتتكثر برب السلام نحن حينما ننفق واحدا نقول السلام عليكم ولا السلام عليكم السلام عليكم لأنه مع الملائكة فقام في وقالت عليكم السلام قال فنظرت إليها فإذا هي طار وتطمع وتتكمل وتمشي وإذا هي أجمل من القمر في أيلة الهضر قال فزعفت أكبر قلت يا فتاة ابوك كذاب انا كما قال عز قال والله عند قمنش افريق قال عنك انك عمياء لا ترى وذك ما جاءت تكلميني وقم ما لا تسمعين وقعدت والله ما كذبت انني عمياء ما ضل الى حرام القط وقمنا ما تمنعت حرام قط مثل ساجد وذكما ما نتقت حراما قدت وكعيدا ما نشيت إلى حراما قدت ما حظ؟ لكن أيها الإخوة يتبع لهؤلاء لي عنده شيء مغربة قنموا لها المفرق من الزمال وما شكلوا لأكل أشهد أقول هل يشعني أولاده وارفا بيله فيقولها له ويعطيه شبقة فليس من اى حين ذلك العبد الان ويقول ويقول لهم انا يعترف ثم يدعو فيستغفر في لصاحب العنه يستغفر له في كل يوم ويدعو له إذا اذا كانت عندك امثله العبد جميل عليك نظاما الى احد ولم تجده فاستغفر له وتصدق فمتى تصدق لهم ان اوت بهذه الصدقه ان تكون توها هكذا ولكن إذا كان الحي وباقي موجود الشي عنده ضغط النصمح إلا إذا كيش خوف كبأ خيره فعاكي تحاول فرزله بشي فلوس جميعك فرزله وشي عنده قل له اسمح لي إذا صدر مني تجاهك الشيء قل مطقر قل له اسمح لي اضغط مش مشكلة فهذا الحالات السلام عليكم ونحبكم في ذلك حبك الله بذي أحلى الثلاثين نحن هذا يدوى منكم وهذا من للظامة يطلب الدعاء ايضا لا لا يطلب الدعاء لأحد أفراد عائلة ليش بأنه حالة عاقة لا يكون حالة عاقة هذا كل ما بحتياجات خاصة هو المعاق المعاق هو من أعاق نسه عن فعل الخير هذا هو المعاق كيف يشرح من أعاق نسه عن فعل الخير هو عاق لكن الذي يجيء عطب جسمي يسمى عنده حجزة خاصة فقط ولكن عبه فاعل في المسلمة فإن الله ما أخذ منه شيئا إلا وعوّمه في الباقي إذا أخذ منه عيني عوّمه في البطيرة إذا أخذوا منه رجلاء عوّمه في شيء عاقة يعني لا عاقة هنا إذن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيهما ويشفي جميع مرضى المسلمين اللهم إنا نسألك الشفاء العاجل لكل مرضى المسلمين اسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهما اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهما اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهما اسال الله العظيم رب العظيم ان يشفيهما اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهما اسال الله العظيم رب العظيم ان يشفيهما اللهم بعدم على هذا الجمع المبارك المرحومه اللهم تقر ربنا متفقدا فانشالنا من الشرور غير معصومه ولا تبع فينا ولا ديننا ولا معنا سقي ولا محومه واجنبهم من النار باقض وارفن لنا بالاحمد بكاء عني رفاق وانصر لهم امير المؤمنين محمد بن السادس واعذ لنا يا ربي خير ثالث على درب النفاق اقرب لهم من حواشيش فيعينهم الوساوس والهواجس واقر عيناه بي وفي عهدي وفي مني وتاير اخواني اللهم والرزق الحلالة والكفالية وأستشمح اليوم على طول الخطوة فإن المدكس اقتضى هذا وأعيدكم أن الجمعة المقبلة إن شاء الله إن كان في العمر بقياه سوغى ندى وفققوك مع تبنا في الثانية بعصان مباشرة إن شاء الله حتى لن تصفقوك أو تعتادوا مني ذلك وأنا أعلم جيدا أن الإخوة الخارج يعني مكتبون خارج طهى الشنطة لغوموا كإن البعض يعني تضحوا إن شاء الظلم الذي ضمنوا إياه كإن إخوات ليكن شو العمل والا انا تنقولها الجمعه تقصا